قال نعم وإنكم إذا الل من المقربين قال لهم نساء القوم أنتم القون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لا نحن الغالبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا ضالون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوه النشرين